بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد طرد الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فَيَتَسَلَّمُ النَّبِيُّ النبي بَعْضِ بعض حَدِيثًا فَلَمَّا فَلَمَّا نَبَعَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا فَلَمَّا نَبَّاهُ ذِي قَالَتْ مَن هذا هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أتى ربه إن طلقكم أبدله عز خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكر يا أيها الذين آمنوا قلوا أنفسكم, قلوا أنفسكم وقودها, وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة لا يأسون لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما إنما تجذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا, توبوا إلى الله توبة نصوحا عشا أسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم, ويدخلكم جنات تدري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله يوم لا يفز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهز الكفار جاهد الكفا والمنافقين واغلظ عليهم ومعواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا, كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل, وقيل دخلا ما ومع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا وآت فرعون إذ قالت, إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين